وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم مِنْ آل فجعون يسومونكم, يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ تَأذَّنَ رَبّكُمْ لإِن شَكَرُتُمْ لزيدًا إنكُمْ وَلَ إِن كَفرَُتُمْ إِ عَذاَابِيلَشَديددَ وَقَالَمُ سَائِن تَكفرُرُوا أَنتُمْ وَمَ فِي الأرض جَع فَإِن اللهَّه لَغَنِي حَميدَ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 وَقالوا إا كَفَرنَا بِمَا أُرُسلْلتُم بِهِ وَإَِّ لَ فِي شَكم مَِّا تَدَعونناَا إلَيْهِ مُربَ قالَات رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكُم فَطِر التَّماواتِ وَالأَرْرض يَدَعكُمْ يَدَعُكُمْ لِيَفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُ بِكُمْ وَيُؤأَخِرَكُمْ إلىى أَجرَِم قال إن أننتُم إلاا بَشر مُِْنا تريدونَأَ تَصّون تريدونَأَ تصددّونَعََّ كان يعبُضُ أب أنا فأتُون بثُطان مبين. قالت لَهُمْ رُسُلُهُم إن نحْنُ إِلَّا بَشْر نِثْلُكُمْ وَلَ اللهَّه يَمنّ علىى مََشاء من, مِنْ عبَادِه وَمَا كانَان لناَا أن نَّتِيَكُم بثُلطانٍ إِلَّا بإِذْنِ اللَّ وَعَلَى اللهَّهِ فَلْيَيتَ وَككَّلِ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 ودَرَجُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّمَا كُنْتُم مَّتْبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِن عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ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 إنِي كَثَتُ بِمَا أَشَكْتُمُون مِنْهُ قبل إِ الظَّالِمينَ لَهُمْ عذاابٌ لِيم وَدَخِل الذيينَ آمن وَعملِلُ الصَالِحاتِ جَّةٍ تَجرمِنْ تحتِْهَا الْ الأنْهَاار خَالدينين فِيهَا خالدينينَ فِيهَا بإذْنِ رَّهِمْ تحيَتهُم فيها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 وَسَلُ كلَلِمَةٍ خَبثَة كَشَجرة خَبثَة جتُسَّتْ مِ فَووقِ الْ الأررض إجَتُسَّتْ مِ فَووقِ الْ الأررض مَا لَهَا مِنْقرَار يسَبّت اللهَّهُ الذيينَ آمنوا بالِالْقول السَّابةِ فِي الحياتةِ الدُّنْياَا وَفيِيآخَِة وَيُضِل الله الظالِمِين وَيَفعلوا اللهَّ مَا يَش لَ تَرَ إِلَ الذيينَ بَدَّلوا نِعْمَةَ اللهَِّ كُفْرَوا وَحَلّوا قَوْمَهُم دلَ البَوار جَهََّم يَْلونَهَا وَبِسَ الْقرار وَجَعلوا للِلههِ أَن داادَ يُضِلّ عَن تَبِيه قُلْلتَمَتَّعوا فَإَِّ مَصيرَكُم إلَ النار قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً من قَبْلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ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 فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أتكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا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 وَتَكَنتُم فيِي مَساكِن ال الذيينَظلَمُوا أَفُسهُمْ وَتَبَييَنَ للَكمْ وَتَبَيَّنَ لكُمْ ك كيفَ فَعَنا بِهِم مبْرَبَنَا لَكُم الْ الأأَمْثَال وَقدَ مَكْرُوا مَكْرَهُم وَعهندَ اللهَّهِ مَكْرُهُم وَإِنْ كانَان مَكْرُهُم للتَزول منِنْههُ الجبالال وَإِن كَان مَكْرُهُم للتَزول مِنْه الْ فلا تحتبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والثماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد